بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سنقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة 124. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير 125. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدقل من يشاء في رحمته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 124. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب 125. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا 113. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 114. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. 124. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك 125. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى 126. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 127. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه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 والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان 119. وما يدريك لعل الساعة قريب 110. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها 111. والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق 112. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد 112. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز 113. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه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 لَهُم لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير 112. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات 113. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في 114. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور 115. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته 112. إنه عليم بذات الصدور 113. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون 114. ويستجيب الذين آمنوا 121. والكافرون لهم عذاب شديد 122. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء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 119. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير 110. وما أصابكم فَبِمَا مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير 111. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وَمِنْ آياته الجوار فِي البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الزيح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لِكُلِّ صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ عِلْمٍ فَمَا لَهُمْ مِنْ تَذْكِرَةٍ فَمَا آتَيْتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 119. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون 110. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم 121. إِذَا إذا أصابهم البغي هم ينتصرون 122. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب 117. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل 118. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم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 وَمَا كَانَ لَهُم مِّن أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّمَّلْجَأِ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيدٍ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِن عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّنَا إِذًا لَّدَقَنَّ الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا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 112. أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه, فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم 113. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا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 Ələ ilə Allah təsirəl əmur